بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والملشِّكين مُفكِّين حتى تأتيهم البيانَ. رسولٌ من الله يَتلو صحفاً مقهَّرة فيها كتبُ قيمة. وما تفرَّق الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيانَ. وما Uh -huh.